الإحسان للإنتاج الإعلامي تقدم الحمد إ س ا للإنتاج ا ا ن ل ل إ ع ي والتوزع لله الذي أ ر س ل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والحمد لله الذي بعث في رسولا منهم عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا الذي الأميين آياته الكتاب ضلال لله يتل عليهم قبل لف منهم من مبين في بعث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 كان المفروض أ ل غ ي ه ا في ج ا م ع ة الخرطوم أ ش ت ر ك مع أ خ و ا ن ي في أ س ب و ع العقيده الرابع ا ل ب غ ي م و ه دائما طلبت ج ا م ع ة الخرطوم من ج م ا ع ة أ ن ص ا ر ا ل س ن ة ا ل م ح م د ي ة ولكن ن س ب ة ل أ س ب ا ب م ر ض ي ة ت أ خ ر ت قدر الله ما شاء فعل والاتباع هو الدين كله ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في أ و ا ئ ل سوره ة الأحزاب ا ل ل أعوذ ب من ا ل ش ي ط ا ن الرجيم بسم الله ا ل ر بسم ح م ن ا ل ر ح ي م يا أ ي ه ا النبي اتغ الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إ ن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إ ل ي ك من ربك إ ن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من غلبين في جوفه هذه ا ل آ ي ا ت البينات في م غ د م ة ص و ر ه ا ل أ ح ز ا ب والخطاب بطبيعته دائما في الاتباع أ و ل ا وقبل كل حساب ربنا سبحانه وتعالى خاطب الغيابه تحت ا ل أ م ة غ ي ا د ة ا ل أ م ة و الرسول صلى الله عليه وسلم هو على غ م ة التشريع وهو ا ل أ و ل ينفذ ا ل أ و ا م ر ربنا قال ليا ايها النبي اتغ الله اولا طالب بالتقوى ولا تطع الكافرين والمنافقين و ك أ ن ه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الكفار المنافقين عندهم ع ر و ب عشان يينهوا ا هذه لان د وعندهم ع و ة آ ر ء كثيرة جدا و ع د ه م ك ل الله م قدموه كثير ر س و ل صلى ل ل ا عليه الدعوة وسلم ل في صدر كان ن ن ر ب قال لا أبدا ما فيش طاع لأي كافر لأي ولا لأي م فيش ا ولا ف ط عليما ا ك ا ف ر ن و ا ل ن ف ي عليما ن إن كان الله حكيما ل أ ن ربنا سبحانه وتعالى عليم وعلمه مطلق وحكيم وكل شيء يعمله بحكمه معناه جاهل هو أ ي زول بعد علم الله جاهل ع ش ا ن ه لا أنا عارف ل م ك ن ان يكون ا ل م ن ا ق ش ة و م م ا ح لا آ ر ء و م ا محل ت أ خ ذ من أ ي زول كلام ولا تطع الكافرين والمنافقين إ ن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك من ن ظ اليك م يكلمك ما ما ك عليك بس إلا الاتباع والاتباع هو الدين كله. واتبع يجي الوحي أي شيء الدين إلا كله هو يوحى إ من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا ما محتاج ل و ا ح د يلفت نظره أ ي عمل ربنا خبير ب ه وعليم ب ه وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا بعد كده انت ما تسمع آ ر ا ء الناس أ و آ ر ا ء الكفار والمنافقين في هذا المنهج ما عليك إ ل ا الاتباع وما عليك إ ل ا أ ن تتبع الله وتتبع ا ل ش ر ي ع ة دي وبعد كده انت اذا كان اتبعوك أ و ما اتبعوك ما مهم ان تتوكل على الله والتوكل ع ب ا د ة ك ب ي ر ة جدا ومن يتوكل على الله فهو حسبه ربنا قال لا ن ا كافيك انت بس توكل عليه وبعد كده ا ل ق ض ي ة تنتهي وفي آ خ ر هذه ا ل آ ي ا ت ربنا قال ما جعل الله لرجل من غلبين في جوفه وده موضوع كبير ومهم في الاتباع ل أ ن بتتبع شرع الله الشرع الله داير جهاز واحد انت بتملاه بشرع الله بدين الله وبيتتبع أ م ا يستحيل ل أ ي إ ن س ا ن يكون متابع شرع الله ومتابع نظام ت ا ن ي ما و ش ممكن و إ ل ا يكون زرع عنده قلبين قلب يخد فيه شرع الله وقلب ثاني يخد فيه شرع ا ل ج م ا ع ة ومنهج ا ل ج م ا ع ة ونظام ا ل ج م ا ع ة عشان كذا ربنا أ ك د قال ما جعل الله لرجل من ق ل ب ي ن في جوفه عشان قلب تمشي فيه بشرع الله و ق ل ب كم انت تابع ن ا س فلان وفلان و ش ر ي ع ة ناس فلان وفلان عشان كذا طالما إ ن ه قلب واحد لا بد أ ن يتابع منهج واحد و ش ر ي ع ة و ا ح د ة ونظام واحد ولذلك تجد أ ي إ ن س ا ن يتبع لمنهج آ خ ر معناها ا ن ه ايه معناها ده مزق القلب بتاعه ذاته او شحنه ز ي ا د ة على اللزوم واصبح فيه منهجين ب يكون فيه ا ض ط ر ا ب القلب ده ما بكون سليم ما بكون سليم ليه لانه منهجه ما واحد ما بياخد تعليمات من ج ه ة و ا ح د ة عشان كده بيكون فيه ايه فيه تمزيق وفيه اشلاء ده السبب انو ل ربنا يقول ما جعل الله ذو ا لرجل من غلبين في جوفه ولذلك تجد كل الناس الشرع غير شرع الله هم ذاتهم ش ر ي ع ت ه م دي برضه عايزين ا ن ه الزول لما ي ت ب ع ي غ س م و ه ا عليها ويحلفوها عليها على انه ما ي خ ي د منها ليه ل ا ن ه ما عايزين يتبع نظام تاني وتجد ايضا الناس الفوا ل الطرق والفوا المناهج والفوا التشريعات ديه كل واحد عمليه طريقه عايز طريقته ديه تقابله بقلبي واحد يعني ما ممكن واحد يكون عنده طريقتين مثال ذلك طرق معروفة م ع ر و ف ة من بيناتكم يعني مثلا ده قادري وده خ ت م ي وده ت ج ا ن ي وده برهاني لكن ما ممكن واحد يقول انا ت ج ا ن ي و برهاني ل أ ن ا ل ج م ا ع ة م ا يقبل ه إ م ا تبقى ت ج ا ن ي أ و تبقى ب ر ه ا ن ي ا ل ع م ل ي ة ك د ه برضو عند الله سبحانه وتعالى إ م ا تبقى مسلم و ت ت ب ع كتاب الله و س ن ة رسول الله أ م ا عندك ط ر ي ق ة ت ا ن ي ة يبقى يكون ل ي ي عندك قلبين لكن إ ذ ا عندك قلب واحد معناه يكون عندك منهج واحد و نظام واحد و ش ر ي ع ة واحد عشان ك د ه ربنا قال ما جعل الله لرجل ل من غلبين في جوفه آ ي ة ت ا ن ي ه ايضا في س و ر ة ا ل أ ع ر ا ف يقول الله تبارك و تعالى يا أ م ر ل ل قولي ر س و أ ي ه ا الناس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 اني رسول الله اليكم جميعا رسول جميعا معناها ج ب ن ر س ا ل ة ع ا م ة الرسالات قبله كانت رسالات مخصصه ل و ق ت معين لكن هذه ا ل ر س ا ل ة رسالة ع ا م ة للناس جميعا إ ن ي رسول الله إ ل ي ك م جميعا وربنا سبحانه وتعالى عشان يبين نفسه للناس ويعرف الناس بنفسه قال الذي له ملك السماوات والارض, مالك السماء والأرض له ملك السماوات والأرض وما بينهما هو الذي أ ر س ل محمد بيملك السماوات و ا ل أ ر ض ب ا م في ذلك الناس ربنا ملك للناس وملك لكل ه ملك الناس إ ل ه الناس ولذلك ربنا سبحانه ت ع ا ل ى يقول الذي له ملك السماوات و ا ل أ ر ض لا إ ل ه إ ل ا هو لا معبود بحق إ ل ا الله لا تشريع إ ل ا تشريع الله لا منهج إ ل ا منهج الله لا نظام إ ل ا نظام الله لا إ ل ه إ ل ا هو وبعدين يحيي ويميت يملك الاحياء و ا ل ع ب ا د ة إ ذ ن ذلك يستحق ا ل ع ب ا د ة يملك ا ل إ ح ي ا ء و ا ل إ م ا ت ة ا ل ح ي ا ة بيد الله و ا ل إ م ا ت ة بيد الله سبحانه وتعالى ولذلك قال يحيي ويميت بعد كده ربنا يقول ف آ م ن و ا بالله ورسوله النبي ا ل أ م ي إ ي م ا ن و ا ل إ ي م ا ن ده لا بد يكون معه اتباع آ م ن و ا بالله ورسوله النبي ا ل أ م ي الذي يؤمن بالله وكلماته هذا الرسول يؤمن بكلمات الله يؤمن بالله ويؤمن بكلام الله واتبعوه لعلكم تهتدون إ ذ ا ما في ه د ا ي ة إ ل ا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع في كل شيء في تشريعك كله تكون متابعه للرسول لقد كان لكم في رسول الله أ س و ة ح س ن ة لمن كان يرجو الله واليوم ا ل آ خ ر وذكر الله كثيرا في صلاتك في نظامك في كل شيء تتابع الرسول وبخلاف, وبخلاف الاتباع للرسول يبقى أ ن ت عملك ما له أ ي غ ي م ة عند الله سبحانه وتعالى ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أ م ر ن ا فهو رد مردود ربنا ما يقبل ه اتبعوه في كل ما جمع من عند الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أ ن يتبع و أ ي ض ا يقول تبارك وتعالى في أ و ل س و ر ة ا ل أ ع ر ا ف أ ل ف لام ميم صاد كتاب أ ن ز ل إ ل ي ك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أ ن ز ل إ ل ي ك م من ربكم ولا تتبعوا من دونه أ و ل ي ا ء قليلا ما ت ذ ك ر و ن أ ل ف لام م ي م ص ا د وردت وتحدي وهذه الحروف وردت في كثير من الصور وعلى أصحى فيها إنها إشارة لهذا المقطعة التفاسيل إشارة الغرآن أصحى كثير في من لكل الناس اللي نزل لهم ا ل ق ر آ ن دي في صدر ا ل د ع و ة وكانهم عرب ولغتهم ع ر ب ي ة و ا ل ق ر آ ن مركب من جنس هذه الحروف ولكن ما يستطيعوا يجيبوا ص و ر ة و ا ح د ة م ث ل هذا ا ل ق ر آ ن وربنا قال غ ل لو اجتمعت ا ل إ ن س والجن على أ ن ي أ ت و ا بمثل هذا ا ل ق ر آ ن لا ي أ ت و ن بمثله ولو كان بعضهم لبعضهم ظهيره بعد كذا ربنا يقول كتاب أ ن ز ل إ ل ي ك خطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكن في صدرك حرج منه ل أ ن ك أ ن ت الكتاب ده هيلاقيك هي فيه احراج ك ث ي ر ليه ل أ ن ك عايز تغير ب ه اوضاع وعايز تغير ب ه تشريع جديد وعايز تغير ب ه أ ن ظ م ة ج د ي د ة إ ذ ن أ ص ح ا ب هذه التشاريع وهذه المناهج ما بيقبلوا ل أ ن أنت عايز تجيهم بنظام جديد و بعد كده هيواجهوك م و ا ج ه ة ع ن ي ف ة جدا و ح ح الواضح ي ر ج و ك ك بالمعنى هيحرجوك إحراج إحراجهم ربنا ما عشان قال شديد لي ليك لكن أنزل إلي كده كتاب تهتم فلا يكون في ا ل صدرك حرج منه والصدر هو المكان ا ل إ ن س ا ن ب ت أ ث ر فيه في نفسانيته إ ذ ا كان حرجوه أ و ك ل م ا ي كلام ب يكون في اي ت أ ث ي ر ل أ ن ه ا ل غ ل ب داخل الصدر و بعد كده ا ل ت أ ث ي ر ده بيدخل جوه بيعمل له ت أ ث ي ر عشان كده ربنا قاله ما تهتم ولا تتحري من أ ي شيء يوجهوه ل ك وفعلا وصفوه بالكذب و و ص ف و ه بالسحر و بالكهان و ب أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة جدا ربنا قاله فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به و ذكرى للمؤمنين خلي يبقى الكتاب ده ا ن ز ا ر لكل إ ن س ا ن يحرجك أ و يشتمك او يقول فيك ما يقول وبعدين يبقى ت ذ ك ر ه للمؤمنين بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يشير إ ل ى هذا الكتاب ب ا ل ن س ب ة ل ل أ م ة بتاعت محمد كلها ر ب ن اتبعوا قال لينا ا ما أ ن ز ل إ ل ي ك م من ربكم ولا تتبعوا من دونه أ و ل ي ا ء قليلا ما تذكرون أ و ل ي ا ء معناها بتاع اصل الاولياء هم ك ل م ة ولي معناها هو اللي بتولي أ م ر ك و ب ش ر ع ليك ربنا قال ما تتابعوا أ ي ولي من ا ل أ و ل ي أ ي ولي وتولى امركم على غير كتاب الله وعلى غير رسول الله منهج الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى ما تتابعوه ربنا يقول كدا وبعد كدا ربنا سبحانه وتعالى قال أ ط ي ع و ا الله و أ ط ي ع و ا الرسول و ل ل أ م ر منكم و ل ل أ م ر منكم معناها انتم المؤمنين لمن تطيعوا الله وتطيعوا الرسول تولوا واحد عليكم في ا ل غ ي ا د ة يكون و لكن أ م م ر ن م ل ك ولاه ا ل أ م و ر عندهم ط ا ع ة م ح د و د ة طاعتهم إ ذ ا كان أ ط ا ع و ا الله نطيعهم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 لكن مع ا ل أ س ف كل ج م ا ع ة عمل لهم ولي اتابعوه عنده شنو عنده ط ر ي ق ة وطرق ك ث ي ر ة جدا باسم أ و ل ي ا ء و أ و ل ي ا ء معينين تعيين من قبل الناس لكن هم أ و ل ي ا ء عند الله أ و ما أ و ل ي ا ء الله أ ع ل م ل أ ن ا ل أ و ل ي ا ء الرسميين ز ا ما فزو ا ل م ت ا ب ع ه م اللي نص عليهم الكتاب أ م ث ا ل أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي والناس اجا فيهم ق ر آ ن نزل فيهم ق ر آ ن دين ما شغالين الولايه بتاعتهم ما ش غ ا ل ة و ه ا حفظ من الله سبحانه وتعالى لكن ا ل أ و ل ي ا ء المعينين تعيين فلان ولي ولد ولي وعنده منهج وعنده كذا وينفتبع الولي الفلاني و د ي ر تبع الولي الفلاني وهكذا ر ب ن اتبعوا قال ا ما أ ن ز ل إ ل ي ك م من ربكم ولا تتبعوا من دونه أ و ل ي ا ء غليلا ما, ما بتاعتكم عودوا للزاكرة ربنا قال عودوا للزاكرة اتذكر تذكرون قليل قليل اتذكر قليل بس الله انزل ل ك كتاب و أ ر س ل ل ك رسول وعمل ل ك منهج بعد كده انت عايز شنو ت ا ن ي وقال ل ك اتبع المنهج دي ومتبع ا ا اي ه ولي من الاولياء وايضا في ص و ر ة الانعام ا ل ا ي ة 153 ي ق و ل الله تبارك وتعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيلي ذلك وصاكم به لعلكم تبتغون اذا عايزت تتغي الله وربنا بكرم المتغين ربنا قال أ ن ن ا سنمتلكم طريق عديل ج ي ب ك م لا يوجد لف كذا ولا كذا طريق عديل والطريق العديل معروف اللي هو هذا ا ل ق ر آ ن اللي ربنا سبحانه وتعالى أ ن ز ل ه من فوق سبع سماوات و أ ن هذا صراطي مستغيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله والناس تفرغت ط ر ق و أ ح ز ا ب السبب ل أ ن ه م رفضوا شرع الله شوف التفرغ ا ل آ ن حاصله ك ي ف وشوف العداوات القادمه في التفرغة ي عليه والرسول و الله صلى س قال ل تفرغت ي إلى في التفرغ ن ا ر إلى فرغة و هذه ا النار إلا واحدة قالوا ا لنا يا رسول الله قال ما عليه أنا وأصحابي فكل واحد الرسول وأصحابه كان سمانية رسول شنو برهانية عليه يرجع يشوف الرسول طريقتهم شنو سمانية برهانية تجانية خاتمية قادرية أرجع عشان فكل شوف تضيع وقتك في عمل ما في له قيم ة عند الله سبحانه وتعالى ربنا رسل لك رسول و أ ن ز ل لك كتاب و رسم لك طريق عشان توصل به ل ل ج ن ة تمر من الطريق دبر ه ة ض ل عشان كذا ربنا قال و أ ن هذا صراطي مستغيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيلي ذ ل ك وصاكم به لعلكم تتغون إ ذ ا ع ا ي ز تتغي الله خليك ماشي مع شرع الله ومع منهج الله سبحانه وتعالى و أ ي ض ا في س و ر ة ا ل ج ا س ي ة يقول الله تبارك وتعالى ولقد اتينا بني إ س ر ا ئ ي ل الكتاب والحكم و ا ل ن ب و ة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين و أ ت ي ن ا ه م بينات من ا ل أ م ر فما اختلفوا إ ل ا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إ ن ربك يغضي بينهم يوم ا ل غ ي ا م ة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على ش ر ي ع ة من ا ل أ م ر فاتبعها ولا تتبع أ ه و ا ء الذين لا يعلمون إ ن ه م لن يغنوا عنك من الله شيئا و إ ن الظالمين بعضهم أ و ل ي ا ء بعض والله ولي ا ل م ت غ ي ن الله سبحانه وتعالى في هذه ا ل آ ي ا ت يبين لنا بني إ س ر ا ئ ي ل كل الرسالات كانت لبني إ س ر اسرائيل ئ ي لبني ل كل الكتب جات إ وربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم و ا ل ن ب و ة وسلموهم التشريع كله ا ل أ ن ب ي ا ء كلهم منهم من بني إ س ر ا ئ ي ل الحكم بيدهم كل التشريع لكن ربنا قال ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين واتيناهم بينات من الامر ايات واضحه بينه احكام واضحه بينه بعد كده ربنا سبحانه ت ع ا ل ى يقول إيه اختلفوا اثنين فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم والناس ا ل آ ن ا خ ت ل ف و ا أ ي ض ا بعدما جاءهم العلم القران واضح اي واحد تساله دين القران ي ي ة إذا كان أصل الناس أصل ع و ه ده ت ش ر ي ذا ل ق ر آ ن حق حق أي تسأله طيب جميعاً دينه واحد、تسألوا. هو واعتصموا ولا تفرقوا برضو القرآن ربنا قال جماعتنا حق حق بحب ده متطرق لله لكن اليهود والنصارى ب ر ض و عمل و ا نفس العمل يدي ة عشان ك د ه ربنا قال فما اختلفوا إ ل ا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم البغي معناه الحسد إ ن ربك يقضي بينهم يوم ا ل غ ي ا م ة فيما كانوا فيه يختلفون حول قضيتهم ل ل غ ي ا م ة وانتهى من ه م بعد ك د ه يقول الرسول ثم جعلناك على ش ر ي ع ة من الامر أ م ر ف ت ب بعد ع ه كده ا يا ح م د جبنا لك ش ي بينة ع ة واضحة فاتبعها والخطاب لمن يقول للرسول معناه لأمة هذا الرسول معناه هذا لمن لأمة ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون وكل اتباع ل غير كتاب الله هوى كل حس كل اتباعات لو رجعت عليه وراجعت تلقاه هوى وهوى بالكذب واحد يقول و الله جاني الرسول في النوم قال لي صنف مولي الرسول يجي في النوم يقول له خلي كتاب الله أ ص ل كلام ما معقول واحد شاف الكتر كتره الكلام في النوم في النوم قال لهم ل ا ج ا ن ي عيان بيان في صحراء سيناء وبعدين قال لي عمل ا كدا عمل ا كدا عمل ا كدا وكلها أ ش ي ا ء مات من ا ل إ س ل ا م عشان كيف ربنا سبحانه وتعالى يقول للرسول ثم جعلناك على ش ر ي ع ة من ا ل أ م ر فاتبعها ولا تتبع أ ه و اهوا ء الذين لا إنسان يعلمون التشريع وأي بر ب ر من هدي الذين لا يعلمون وفعلا يعلمون, وفعل لا يعلمون. لأنه لو انت دي أو فعلا ابتبعت لا لأنه كلام أجهل الناس ابتدبرت دي منهجم أنت إنهم تجد ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا يعني معناه اذا ا ت ب ع ت ا ل ج م ا ع ه ذلك لن يغنوا عنك من الله شيئا ما ب ي د ا ف ع ليك ما يجي يوم ا ل غ ي ا م ه واحد يقول لي الله س ع ل ا نحن النازيين كان متابعيننا و د ه منهجنا م نحن ع ل ن ا لهم وبعد ك د ه م س ت لتحمل ع د ي ن وإن كذبوا ا بيجينا تقول يقول الله وتبارك تعالى فيها وغالى ا ن بتقول آية يقول ل ي للذين ن آمنوا كفروا ا ت ع سبيلنا وليحملن ن ح م ل خ ط ا ا وما ك م هم ب ا ي من خ ط من اثقالهم ي شيء وليحملون ا لكاذبون ه إنهم م من أ و أ ث ق ا ل ا مع أ ث ق ا ل ه م و ل ي س أ ل و ن يوم ا ل ق ي ا م ة عما كانوا يفترون كذب خليكم شئلتكم بس بنشير يقول يوم القيامة انتوا خافوا لهم معنا نحن نحن وربنا سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم في هذه ا ل آ ي ة إ ن ه م لم يغنوا عنك من الله شيئا و إ ن الظالمين بعضهم أ و ل ي ا ء بعض المشركين ربنا قال كذا نظام الشرك أ ص ل ه إ ن ه م يولوا بعضهم البعض في أ ح ك ا م في عباداتهم في معاملاتهم في أ ي شيء تشريع بعضهم البعض والله ولي المتقين أ م ا المتقين ما عندهم مشرع إ ل ا الله وما عندهم نظام إ ل ا منهج الله و إ ل ا شرع الله عشان كذا ربنا يقول للرسول إ ن ه م لن يغنوا عنك من الله شيئا و إ ن الظالمين بعضهم أ و ل ي ا ء بعض والله ولي المتقين وايضا يقول تبارك وتعالى في س و ر ة محمد في اوائل السوره الذين كفروا وصدوا عن سبيل أب الله أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على وهو وعملوا آمنوا والذين سيئاتهم الصالحات ربهم كفر عنهم ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وكلمة كفروا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 عشان كذا ربنا يقول في أ و ل ا ل ص و ر ة الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أ ض ل أ ع م ا ل ه م قد يجوز عندهم أ ع م ا ل واعمال تكون سمحه لكن هذه ا ل أ ع م ا ل ضاله ل أ ن أ ي عمل بدون إ ي م ا ن صحيح ما له أ ي ق ي م ة والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات و آ م ن و ا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم و أ ص ل ح بالهم الذين امنوا وعملوا الصالحات امام ما معه عمل صالح برضه ما لها ق ي م عند الله سبحانه وتعالى لكن ربنا قال الذين امنوا وعملوا الصالحات بعد كدا قالوا و امنوا بما نزل على محمد اللي هو القران و ده عشان يكون في تحديد انت مش تامن باي حاجه لا. قال لا الايمان لا بد أ ن يكون محدد انك مؤمن بهذا القران الذي انزل على محمد و امنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم مش من ج ه ه ثانيه د ل ح ق الجميع عند الله سبحانه وتعالى و ما د و ن باطل وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول وهو الحق من ربهم هذا الصنف من الناس ربنا قال كفر عنهم سيئاتهم و أ ص ل ح بالهم كفر عين سيئاتهم غطاها كلها وصلاح البال معناها ر ا ح ت البال و ا ل إ ن س ا ن لما يكون باله مرتاح معناها ه ما عنده أ ي شيء يهمه منتهي من كل الجهات ولذلك يقول لك فلان هذا باله مرتاح معناها عنده يعني ر ا ح ة ك ا م ل ة من كل الجهات بعد ربنا يقول ذلك بأن الذين كفروا يقول ذلك الباطل الكفر طبيعي اتباع الباطل شباطه انت ب ا ت ب ع وذا كفر ذلك ب أ ن الذين كفروا اتبعوا الباطل و أ ن الذين آ م ن و ا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أ م ث ا ل ه الموضوع بارك الله فيكم في هذه ا ل ن ا ح ي ة اتباع اما اتباع للباطل و د ا كفر او اتباع للحق وذا ايمان والحق مش كل حق الحق واحد ما بيتعدد الحق الذي انزل من عند الله سبحانه وتعالى هو حق وما دون باطل و أ ي ض ا يقول تبارك وتعالى في ص و ر ة ا ل ب غ ر ة إ ن في خلق السماوات و ا ل أ ر ض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أ ن ز ل الله من السماء من ماء ف أ ح ي ا به ا ل أ ر ض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء و ا ل أ ر ض ل آ ي ا ت لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أ ن د ا د ا يحبونهم كحب الله والذين آ م ن و ا أ ش د حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إ ذ يرون العذاب أ ن ا ل غ و ة لله جميعا و أ ن الله شديد العذاب إ ذ ت ب ر أ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا و ر و ا العذاب وتقطعت بهم ا ل أ س ب ا ب وغال الذين اتبعوا لو أ ن لنا ك ر ة ف ن ت ب ر أ منهم كما تبرا أ و منا كذلك يهيهم الله أ ع م ا ل ه م حسرات عليهم وما هم بخارجين من الناس الله سبحانه وتعالى في هذه ا ل آ ي ا ت يخذت لنا م ق د م ة يجوز الناس كل ما ب ي ع ر ف و ي ك ر ه و لكن في آ ي ا ت ما دايره ق ر ا ي ة دايره شوف إ ن في خلق السماوات والأرض وربنا قال غول ينظروا ماذا في السماوات والأرض قال ماذا في شوف العجائب دي شوف ا ل آ ي ا ت ا ل ك و ن ي ة دي كلها شوف السماوات شنو فيها النجوم فيها الشمس فيها القمر والنجوم دي ذات عندها مواقع إ ذ ا انت عايش في ا ل ب ا د ي ة برا دي كنت ش و ف مواقع النجوم دي كيف شوف النجوم دي لمن ت ب د أ من المغرب ولحد ما يجي منتصف الليل و ل غ ا ي ة ما يجي الصبح شوف تتحول من وين لوين عشان كذا ربنا لمن يقسم يقول فلا أ ق س م بمواقع النجوم و إ ن ه لغسم لو تعلمون ا عظيم مواقع النجوم ربنا يقول إ ن في خلق السماوات و ا ل أ ر ض واختلاف الليل والنهار شوف الليل ذا كيف بيجي وشوف النهار بيجي كيف عشان تعرف إ ن ه الحق ا ل س ا ب ت زي ما س ا ب ت كتاب الله الكون ذ ه كله س ا ب ت يوم واحد حصل احتلال خلي النهار ي تغير أ و الليل ي تغير أ و حصل عطل في الشمس أ و حصل عطل في القمر أ و حصل عطل في أ ي شيء صنع الله الذي أ ت غ ن كل شيء د ذ ه ي ا ت م ف ت و ح ة في الكون كله عشان الناس يعرف و الله ا م ع ر ف ة ح ق ي ق ي ة إ ن في خلق السماوات و ا ل أ ر ض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس بحر تتبر البحر البحر بدا طبيعتك سبحانه الهنوح تجري صنعت خواجات شوف والفلك أول وتعالى هو كيف كيف في الفلك الفلك فلك الفلك خلق لا الله الله اللي قال له إيه؟ قال له ما صناعة ايه اصنع ده دي دي بأعيننا صنع ووحينا وربنا قالوا ا ي ة لهم إ ن ا حملنا ز ر ي ت ه م في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون و إ ن شاء نبرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينغزون وبث فيها من كل د ا ب ة وتصريف الرياح مرة من الشمال ن ل ل ج والسحاب ب ومرة من ج ن و وتصريف ب للشمال الرياح المسخر بين السماء و ا ل أ ر ض ربنا قال دي ل آ ي ا ت لقوم يعقلون دي آ ي ا ت م ف ت و ح ة في الكون ل أ ي إ ن س ا ن عنده عقل لكن مع كده في صنف من الناس ا ل آ ي ا ت دي كلها ما ب ت ك ر فيهم ومن الناس من يتخذ من دون الله أ ن د ا د ا يحبونهم كحب الله حب ا ل ع ب ا د ة مع إ ن ه م ا خلقوا أ ي ح ا ج ة في الكون يحبونك حب الله يدعوهم مع الله يستعين بهم يستغيث بهم يعتقد عندهم النفع والضر عشان كذا ربنا قال قل أ ر أ ي ت م ما تدعون من دون الله أ ر و ن ي ماذا خ ل ق و ا من ا ل أ ر ض أ م لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أ و أ ث ا ر ة من علم ان كنتم صادقين ومن أ ض ل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة وهم عن دعائهم غافلون و إ ذ ا حشر الناس كانوا لهم أ ع د ا ء وكانوا بعبادتهم كافرين يحبونهم كحب الله كان قام يناديه كان قاعد يناديه كان ن ا د ا وقلت لا يا زول قول يا الله ها يا الله بس ت ب و ن المشكله يحبونهم كحب الله بعد كذا ربنا قال والذين امنوا اشد حبا لله المؤمن يحب الله اكثر ما يحب نفسه من يحب اهله د نظام المؤمن كذا والذين امنوا اشد حبا لله بعد كذا حولهم الغيام قال ولو يرى الذين ظلموا هؤلاء المشركين إ ذ يرون العذاب أ ن ا ل غ و ة لله جميعا جمعتهم ا ي ت ج ر ب و ن من كل ا ل غ و ة التي ي ع ت ق د و ه ا حتى عنده غ و ة تجرى الشمش ما معرف مع ا ل م ل ا ئ ك ة ما غلبوا و د ق ر ب التمساح وما اعرف جاب شنو كل ا لعب ساكن لكن يوم ا ل غ ي ا م ه سيعرف و ا ا ل ح ق ي ق ة أ ن ا ل غ و ة لله جميعا و أ ن الله شديد العذاب استبر أ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا أسمى الم... لأحد بإسم المؤمن الحمد الثمد لم حتى القراء الذي لله يلد ولم يولد ولم له يقل كف ويقول تبارك وتعالى في ص و ر ة ا ل ب غ ر ة يا أ ي ه ا الناس كلوا مما في ا ل أ ر ض حلالا طيبه ولا تتبعوا خطوات الشيطان إ ن ه لكم عدو مبين إ ن م ا ي أ م ر ك م بالسوء والفحشاء و أ ن تقولوا على الله ما لا تعلمون و إ ذ ا غيل لهم اتبعوا ما أ ن ز ل الله قالوا بل نتبع ما أ ل ف ي ن ا عليه اباءنا أ و ل و كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا ي ح ت د و ن يا أ ي ه ا الناس خطاب عام للناس جميعا كلوا مما في ا ل أ ر ض حلالا طيبا كل إ ن س ا ن أ ر ا د السلام لنفسه أ ن ي أ ك ل حلال أ ب ع د من ا ل أ ش ي ا ء من أ ك ل الحرام و الرسول صلى الله عليه و سلم في حديث جاءه انسان قال له يا رسول الله أ ر ي د أ ن أ ك و ن مستجاب الدعاء قل ا لي عليك ب أ ك ل الحلال كلوا مما في ا ل أ ر ض حلالا طيبا اكل الحلال و ا ل أ ش ي ا ء الحرم الله سبحانه وتعالى بيان حرمت عليكم ا ل م ي ت ة والدم ولحم الخنزير وما أ ه ل ه لغير الله به والمنخنغ و ا ل م ت ل د ي ة و ا ل ن ط ي ح ة وما أ ك ل السبع إ ل ا ما زكيتم إ ل ا إ ذ ا في اضطرار فمن اضطر غير ضاغ ولا عاد فلا ا س م عليه لكن ما في اضطرار ما تعود نفسك على أ ك ل الحرام كلوا مما في ا ل أ ر ض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إ ن ه لكم عدو مبين الشيطان ع ن د خ ط أ دائما ويخليك يا اخي تعالي اسرع ق و ا م أ ك س ب ق و ا م تجد كذا د و خطوات الشيطان يسوقك إ ل ى إ ي ه إ ل ى ا ل ف ا ح ش ة و يسوقك إ ل ى الفساد يسوقك إ ل ى الرشوه يسوقك إ ل ى أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة جدا دو كل ه ا خ ط و ا ت بتاعت النظام كذا ربنا قال ولا تتبعوا الخطوات الشيطان إ ن ه لكم عدو مبين إ ن م ا ي أ م ر ك م بالسوء و ا ل ف ح ش ة د ا نظام كذا و ا ل أ و ا م ر بتاعته م ع ر و ف ة يوسس و ل ل إ ن س ا ن يوسس و لي اذا كان ما ب ق ي و تذكرته و تذكرته و يسوق ن ك ي الطوارئ إلى, الى الفساد و الى اثر ل الحرام للمؤمنين إذا طائف مسهم و فإذا ه م و يجب عليه تعليلات على ان هذا حلال و إ ذ ا غير لهم اتبعوا ما أ ن ز ل الله غالوا بل نتبع ما أ ل ف ي ن ا عليه آ ب ا ن ا إ ذ ا دعوهم يا ج م ا ع ة تابعوا كتاب الله تابعوا شرع الله غالوا بل نتبع ما أ ل ف ي ن ا عليه آ ب ا ن ا شلل جين عليه و ب ا ت ن ا ذ ن ح ل م نخلي كثير من الناس يقول لها ل الله ورسول الله يقول لك لكن نحن ذا شل جين ع ل ه ابانا واجدادنا ربنا قال اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون اذا أ ب و ك كان عقله ما سليم وما كان ماسك طريق الهدايه أ ن ت مصر علي اتباع أ ب و ك ذي م ص ي ب ة وذي ج ر ي م ة ك ب ي ر ة جدا الناس يجب أ ن لا يتابعوا ا ل آ ب ا ء ولذلك حتى جاء ا ل ق ر آ ن يبين ان أ ب و ك وامك ممكن ت ط ي ع ه ط ا ع ة ك ب ي ر ة جدا لكن قال و إ ن جاهداك على أ ن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أ ن ا ب إ ل ي ثم إ ل ي مرجعكم ف و ل ب ئ ك م بما كنتم تعملون. انت و أ ب و ك و أ م ك حترجع إ ل ى الله و ربنا حيحكم بينكم ا ت في ا ل أ ش ي ا ء المحرمات بي بيها تتبعا ربنا اتبعوا ما أنزل الله غالوا بل نتبع آباءنا آباءهم قيل ألفين عليه كان لا يعقلون شيئا يحفظون إذا إنك وإذا ولذلك أمروا قالوا ما الله غالوا ما كان لا ولا هم لهم أنزل أولو تبارك ويقول وتعالى في ص و ر ة لغمان ووصينا ا ل إ ن س ا ن بوالديه حملته أ م ه وهنا على وهن وفصاله في عامين أ ن ش ك ر لي ولوالديك إ ل ي المصير و إ ن جاهداك على أ ن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أ ن ا ب إ ل ي ثم إ ل ي مرجعكم ف أ ن ب ئ ك م بما كنتم تعملون ويقول تبارك وتعالى في صورة العنقبوت وغال كفروا للذين آمنوا اتبعوا والنحمل في الذين للذين سبيلنا خطاياتهم تبارك وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسالن يوم الغيامه عما كانوا يفترون وغالى الذين كفروا اتبعوا سبيلنا والكفار شرعوا للمؤمنين أ و للمسلمين أ و للمتمسلمين ب ا ل م ع ن الصحيح وتبعوهم كل التشريعات الان الدول الاسلاميه ت ح ا ك م لغير شرع الله بل نحن من الله علينا في هذا الزمن ا ن ه يتخلصنا من ج ز ئ ي ة اللي هو شرك الحكم وبعدنا من الشرك ده وان شاء الله يجي كمان وقت اخر ننتهي من باغيه الشرك ا ل ن ده شركة الشرك ح ا بلاه ك م ي في ة برضو ة وشركة الأولياء وشركة العقيدة الاتباع الاولياء والشرك جدا عايزين منه جزئيا ان شاء الله الى ان نرجع نبقى مؤمنين بالله ايمان نتخلص كتير نبقى ببعض ببعض وربنا نرجع معناها وقفر افتؤمنونا؟ مش مؤمنين صحيح ايمان قال منه ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إ ل ا خزي في ا ل ح ي ا ة الدنيا ويوم ا ل غ ي ا م ة يردون إ ل ى أ ش د العذاب وما الله بغافل عما تعملون وغال الذين كفروا للذين آ م ن و ا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم انتم ما يهمكم جرائمكم وكذا ن ح ن ن شيل ل ك م يوم الغيام ة لكن ربنا قال وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إ ن ه م لكاذبون ما يقدر أ ي واحد يغشك يقول لك تابع طريقتنا ذي ونحن نشيل منك يوم الغيامه ده كله ربنا قال كذب وربنا قال وليحملن أ ث غ ا ل ه م و أ ث غ ا ل ا مع أ ث غ ا ل ه م الزول بعد ما ي أ خ ذ حملت ه معقول تاني إ ذ ا خ ذ ت فيه وحمل ا ل زول تاني ي ش ي ل ه مستحيل عشان كذا ربنا قال وليحملن أ ث غ ا ل ه م و أ ث غ ا ل ا مع أ ث غ ا ل ه م و ل ي س أ ل ن يوم ا ل غ ي ا م ة عما كانوا يفترون و أ ي ض ا يقول تبارك وتعالى في صوره ة إ ب ر ا ي م و ب ر ز و ا ل ل ه ج م ي ع م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 في حياتنا الدنيا متابعينكم ومعتمدين عليكم و إ ن ت و ا و ل ي ا ن ا و إ ن ت و ساداتنا و إ ن ت و ك ب ر ا ن ا عشان كذا ربنا قال يوم تغلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أ ط ع ن ا الله و أ ط ع ن ا ا ل ر س و ل وقالوا ربنا إ ن ا اطعنا سادتنا و ك ب ر ا ن ا ف أ ض ل و ن ا السبيل ربنا اتيهم ضعفين من العذاب و أ ل ع ن ه م لعنا ك ب ي ر ة ربنا قال وبرزوا لله جميعا برزوا معناها اصبحوا مكشوفين ج م ا ع ة باسيادهم بكبراء فغالت ضعفاء ضعفاء مش في أ ج س ا م ه م ضعفاء في فهمهم لشرع الله في ف ه م ه م لدين الله و ض ب ع في كبير جدا ان ا ل إ ن س ا ن ما يعرف التشريع ل ربنا ن ز ل و ل ي ه و ي ت ا ب ع و ه ش ر ي ع ة إ ن س ا ن ف غ ا ل ب ض ع ف ا ء للذين استكبروا إ ن ا كنا لكم تبعا فهل أ ن ت م مغنون عنا من عذاب الله من شيء في طريق ة د ا ف ع الينا تخفف علينا العذاب ه قالوا لو هبان الله لهديناكم نزهاتنا طريق ة ل ه ذ ا في حياتنا الدنيا ما مسكنا عشان كده ما سقناكم معانا على ا ل ه د ا ي ة سواء علينا أ ج ز ع ن ا أ م ص ب ر ن ا مالنا من محيص اليوم بقينا في مستوى واحد مستوى بتعالى بقى واحد ما في واحد كبير وواحد ص غ ي ر كلنا بقينا سواء سواء علينا وبعد كده أ ج ز ع ن ا أ م ص ب ر ن ا الجزع معناه لو خفنا وجرسنا برضه ما في ف ا ئ د ة ولو صبرنا ياخذ صبرين على العذاب وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى ي ق و ل له سواء علينا أ ج ز ع ن ا أ م ص ب ر ن ا مالنا محيص ن م و غ ا د الشيطان لما غضي ا ل أ م ر بعد ما انتهت المحكمه ناس النار ا ر ح وقال الشيطان لما غضي ا ل أ م ر إ ن الله وعدكم وعد الحق والله وعد ا ح ق بعدين هو قال ووعدتكم ف أ خ ل ف ت ك م كمان أ ج د ك م بالوعد بتاعي وبالنظام بتاعي وشياطين ا ل إ ن س والجيل يوحي بعضهم إ ل ى بعض ز خ ر ف ا ل ق و ل ز خ ر ف للناس حتى الباطل بقى حق, حق والباطل ب ي ق و الناس يجهروا ب ه ا ج ه ر غريب جدا مع انه باطل واضح لكن بالاشبه بالحق ليه ل أ ن ه شياطين ا ل إ ن س و ا ل ج ي ن ح ب و ا للناس والمؤسف حق إ ن ه ن ا س في غ م ة التشريع في غ م ة التشريع وباسم الدين ما يميز بين الحق والباطل ده هو المؤسف حق وخصوصا الدوله ة ا ل إ س ل ا م ي ة لكن مع ا ل أ س ف ناس في ا ل غ م ة في غمة التشريع و هم أ ج ه ل الناس بكتاب الله و أ ج ه ل الناس بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ي أ ي ذ ا ل ب ا ط ل و ي ر ت ف و من الحق يعني الليلة مثال ل م ث ا ذلك أ ق و ل ص ر ا ح ة اليوم ج م ا ع ة أ ن ص ا ر السنه حمديه بيشتركوا في المولد المولد بدعه لكن بنشترك في المولد عشان نولد ه بدعه وعشان نقول ده ما حق لكن تجي ا ل س ل ط ة من فوق تقول لا جماعه ة يقول له اسمع إ ذ ا كان ج م ا ع ة أ ن ص ا ر السنه ا ل ل ي دخلوا المولد نحن ن م ر ق منه فالدباطل يخليهم ر ق الباطل يجي الحق عشان نبين ل ل ن ا س إ ن ه ما في مولد ل أ ن أ ص ل المولد ده لو كان مشروع هو كان تجي فيه ايه او يجي فيه حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم ل أ ن الرسول نحن ربنا أ م ر ن ا عايزين نحتفل به وقررنا نحتفل به كيف ا ل ق ر آ ن ربنا قال ي ان إ الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آ م ن و ا صلوا عليه وسلموا تسليما ا ل رسول ق الله صلى عليه صلاه و ا ح د ة عنده اي تصلى على ا ل م ل ا ئ ك ة ع ش ر ة وتصلي عشره وتصلي عليك الملائكه ل مش احتفال في احتفال أ ك ب ر من كذا تعليمات جات من فاطر السماوات و ا ل أ ر ض عشان نحن ن ص ل ي على الرسول نقول الله م صحابه قالوا يا رسول الله ربنا جاء أ و ا م ر ن ص ل ي عليك ن ص ل ي ل ي كيف ك نركع ونسجد قال لا ولو اللهم ا صل ي على محمد وعلى آ ل محمد كما صليت على إ ب ر ا ه ي م وعلى آ ل إ ب ر ا ه ي م في العالمين إ ن ك حامدهم ده ق ر آ ن لكن ا ل م ر ي د دجاوين فيها ا ي ة فيها حديث ثم تاني إ ذ ا كان في احتفال ب ا ل م ر ي د أ و لو كان ن ا س أ ب و بكر وعمر وعثمان وعلي في ذ ل ح ب الرسول اكبر من ابو بكر ثاني اثنين ي القارئ ذ ي ق و ل لصاحبه دا عند ش ه ا د ة من الله هو صاحب الرسول ش ه ا د ة من الله مش كلام ناس ش ه ا د ة من الله إ ن ه أ ب و بكر صاحب الرسول لو كان في احتفال بالمولد أ ح ق إ ن س ا ن كان يحتفل بيه أ ب و بكر وبعد عمر وعثمان وعلي ا بن عمو واصحاب الرسول كلهم احتفلوا بيه ثم ل ا إ م ا ا ل أ ر ب ع ه في كتابه قال في كتاب ه احتفال بالرسول دي بدعه والرسول قال كل ب د ع ة ض ل ا ل ة ي س أ ل ن ي واحد يقول لي لكن بدعه ح س ن ة ما في بدعه حسنه في الدين ا ل إ م ا م مالك رضي الله عنه قال من استحسن ب د ع ة في الدين فغزعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم خان ا ل ر س ا ل ة لقول الله تبارك وتعالى اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا ف إ ن لم يكن يومئذ دين فليس اليوم بدين إ ذ ا كان المورد كان من الدين كان كله أ و الرضيع الناس يحتفل بالرسول لكن المورد ما من الدين و ب د ع أبدعة كمان فيها فساد وفيها فساد عقيده وفيها مديح للناس وفيها مدايح ش ر ك ي ة والدين بتاع الاسلام مش دين بتاع مدايح والرسول قال إ ذ ا ر أ ي ت م المداحين ف ح س و ا على وجوههم التراب مش ت س ت م ع و ا ل ه م و أ ي ض ا يقول تبارك وتعالى في ص و ر ة إ ب ر ا ه ي م و أ ن ز ل الناس يوم ي أ ت ي ه م العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أ خ ر ن ا إ ل ى أ ج ل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اغصمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وانزل الناس الانزار معناها تخويف ربنا قال للرسول خوف الناس انزلهم وانزل الناس يوم ياتيهم العذاب والقران عشان ينزل الناس عشان يخوف الناس وربنا قال ا ل ر س و ل في ايات كثيره جدا امر بالانزار ا ل إ ن ز ا ل معناها ت ه و ي ف وربنا قال لك وكذلك أ و ح ي ن ا اليك غ ر آ ن ا عربيا لتنذر أ م القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريغ في ا ل ج ن ة وفريغ في السعير ف ي يأتمشي يأتمشي الطريق ولذلك ربنا تعالى في الآية يقول وأنزل الناس يوم يأتيهم فيقول الذين ظلموا أي وأنذر إنت اختار وتعالى جهنم ظلموا أشركوا الجنة سبحانه ربنا الناس ربنا العذاب ولذلك أ خ ر ن ا إ ل ى أ ج ل قريب إن نجب دعوتك ونتبع الرسل بس أبينا فرصة. فرصة بس قريب ببيان أبينا فرصة بسيطة ما علينا إلا أن نتبع ما تتبع حسنا الرسل وحسنا الرسل أجل علينا ليه في يوم الغيامة تقول أبينا、فرصة. يوم الغيامة فرصة ما في يوم يمطغون يؤذن فيعتذرون في نحن لنا وعرفنا أن الغرؤون انزار عشان ربنا الحق الحق ما إلا ما ما كلام واضح ما ما قال هذا يوم لا ولا يؤذن لهم ما بتدكش أن ولا في فرصة فرصة فرصة فرصة فرصة تعتذر فرص تقول لهم ولا وده ده بدك ش أ خ ر ن ا إ ل ى أ ج ل قريب نجب ي دعوتك ونتبع الرسل أ و ل م تكونوا أ ق س م ت م من قبل ما لكم من زوال وكثير الناس أ ق س م و ا إ ن ه ما لهم من زوال معناها ما في موت وما في حساب وما في عيد أ ق س م ت م ما لكم من زوال و ربنا ق ا ل وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أ ن ف س ه م وتبين لكم كيف فعلنا بهم وبردنا لكم ا ل أ م ث ا ل ا ل أ ر ض ا ل نحن نسكون دي سكنه أ م م و ج ا ت فيها رسالات رسل ما لهم عدد رسل ربنا غصاه في ا ل ق ر آ ن ورسل ما غصاه للناس ذاتهم وربنا قال للرسول رسل قد غصصناهم عليك ورسل لم نغصصهم عليك ما ك ل م ن ا ه قد يجوز محل ان ح ن ح س فيه د ي ه كانت فيه أ م ة من الناس وكانت فيه رسل وكانت فيه ر س ا ل ة ورفضوا الدعوه وربنا انتهى منهم وبعدين ج ي ن ان ح ن عمرنا ا ل أ ر ض بعدهم ربنا قال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم هلكنا عملوا عملت عملت وكل ام من ا ل أ م م ربنا هلكه حكرينا قصتهم وحكرينا ان عمل يوم شنو ديل بالصيحه ديل بالغرض ديل بكذا ديل بشنو عشان يكون دا بالنسبه لنا درس وحبوا نستفيد منه وربنا قاللنا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال ربنا ضرب مائه وثمانين مساء في هذا القران عشان كل انسان يكون على بين ه كل ما تجي م ر ة على مثل في ا ل ق ر آ ن ده عشان يبقى لك م و ع ظ ة وعشان يبقى لك درس تستفيد منه أ س أ ل الله أ ن يهديني و إ ي ا ك م صلاته المستقيم و أ ن يريني و إ ي ا ك م الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا ل ب ا ط ل باطلا ويرزقنا اجتنابه إ ن ه تعالى سميع مجيب اللهم إ ن ا ن س أ ل ك من كل خير س أ ل ك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا جاهلا إ ل ا علمت ولا مبتلا إ ل ا ع ف ي ت ولا مريضا إ ل ا شفيت ولا حاجه من حوائج الدنيا و ا ل آ خ ر ة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إ ل ا أ ع ن ت ن ا عليها برحمتك يا أ ر ح م الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إ ن نسينا و ا خ ط أ ن ا ربنا ولا تحمل علينا إ س ر ا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا ط غ ل ن ا به واعفو و عنا غ ف ر لنا وارحمنا أنت مولانا على القوم الكافرين ونسألك فانصرنا الكافرين ر اللهم أنت على به أن فلزغنا سنة هذا النبي الكريم سنة الدنيا اتباع هذا هذه في وصل أ وأن ن تحشرنا تحت تسغنا الدار الآخرة لواء في في اللهم على أ ف ض ل خلقك ورسلك محمد النبي ا ل أ م ي وعلى أ ز و ا ج ه أ م ه ا ت المؤمنين و ل بيته ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول غولي وأستغفر المرسلين على لله العالمين رب هذا الله العظيم لي ولكم فاستغفروه العظيم ولكم إ ن ه هو الغفور الرحيم、أغنص.